وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وقصية هارون الرشيد لبنيه قال الرشيد وقد سمع أولاده يتعطون الغريبة في محاوراتهم ويجنحون إلى الغليظ من الكلام لا تحملوا السنتكم على وحشي الكلام ولا تعودوها المستشنع ولا المتصنع فإن العادة ألزم من الطبع واعتمدوا سهولة الكلام من غير استكراه ولا مؤونة تكلف سيد الكلام مرتفع عن طبقة العامة وانخفض عن درجة المتشدقين وخالف سبل المغرقين فليكن كلامكم قصدا وألفاظكم عددا فإن الإكثار يمحق البيان ومن قبله تحدث الآفة على اللسان وتحاموا الأنسى بصاحب الجاه والرياسة وكلما رفع دونكم سترا من الحشمة فاحتجبوا عنه بستر من الاعظام وقولوا أشد ما يكون لكم بسطا أشد ما تكونون له هيبة ثم تمثل بأبيات الخطفي. جد جرير عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالنطق أعلم وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم ومن لا يصب قصد الكلام لسانه وصاحبه الإكثار كان مذمما إذا نلت انسي المقالة فليكن به ظهر وحشي الكلام محرم وإن أكثر الإنسان أنسك فاحترز ولا تفغرا إلا بهيبته فما هارون الرشيد هو أحد أشتري خلفاء الدولة العباسية وهو أبو جعفر هارون بن محمد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور يرجع تاريخ ولادته إلى عام تسعة وأربعين ومئة للهجرة وقد استلم الخلافة العباسية في ليلة توفي أخيه موسى الهادي وذلك عام سبعين ومئة للهجرة فقد كان عمره حينها يناهز الثانية والعشرين قد امتاز الخليفة هارون الرشيد بشهرته الواسعة التي تجاوزت بلاد المشرق ووصلت إلى الغرب لذلك حرص العديد من ملوك الدول الأوروبية في ذلك الوقت أن يتقربوا منه وذلك لما عرف به من براعة في علم السياسة فقد استطاع أن يجمع بين حزم جده المنصور مع المرونة والقدرة على انتقاء المقربين منه وقد اشتهر بسخائه واهتمامه الشديد بأمور الرعية اتصف هارون الرشيد أيضا منذ صغره بالكثير من السمات القيادية فقد كان يعرف بقوة بنيته وفطنته ودهائه كما أنه كان واسع الثقافة والاطلاع سمي هارون الرشيد بالرشيد لرشده واتخاذه القرار الصائب كما كان يعرف بالشجاعة والبراعة في فنون القتال وكان من أطلق عليه هذا الاسم هو أبوه الخليفة المهدي، فقد أراد أن يختبره وأرسله قائدا للجيش الإسلامي من أجل محاربة الروم وعندما أظهر هارون في هذه الحرب حكمته وحنكته السياسية والحربية أسماه أبوه بالرشيد. رشيد التأديب هو أن يتحل المتأدب بالفضائل ويبتعد عن ارتكاب المقابح والرذائل او هو استخدام العقوبة المعنوية والحسية ويتكفي المتأدب عن قبيح الفعال ومشين الخصال أو هو تلقين المتأدب وتعليمه صنوف الأدب شعرا ونثرا من أجل تهذيب سلوكه وصقل مواهبه مراعيا في ذلك مبدأ التدرج في التعليم مستخدما أنواع الأساليب والطرائق ويؤكد تلك المفاهيم ويقررها ما ذهب إليه جملة من العلماء الذين ذكروا أن من معاني التأديب التحلي بالفضائل والبعد عن ارتكاب المقابح والردائل قال ابن القيم رحمه الله وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته من الخطأ والخلل وهو شعبة من الأدب العام وقد اعتنى التاديب بالجانب المعرفي كما أنه عني بالجانب الأخلاقي والسلوكي للناشئة يقول الرسول الكريم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين التربية والتاديب عملية تربوية شاملة تهدف إلى تعديل السلوك وتنميته اكتساب المعارف وغرس القيم الأخلاقية وتوجيه الرغبات والميول نحو الوجهة التي يحددها ولي أمر المتأدب أو الجهة المسؤولة عنه إن أبناء اليوم محتاجون إلى تربية شاملة في اخلاق الإسلام يجب أن ينشأوا على حب القرآن وتدبره وعلى سيرة عظماء المسلمين حتى تكتمل هويتهم الإسلامية والعربية لا أن يكونوا كنبتة نابتة في حائر حيثما الريح تميلها تمل الشباب بحاجة إلى تقويم ألسنتهم وذلك بالعناية باللغة العربية نحوا وأدبا والاهتمام بالشعر قراءة ونظم إن تعلم اللغات الأخرى أمر جميل لكن ذلك لا يكون على حساب لغتنا وهويتنا وانتمائنا قال الشاعر لا ولا أكتب كي أرق القمر أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أندثر سوف أسري في رباها عاشقاً أنحط الصخر وحرفي يزدهر لا أبالي بالذي يجرحني بل أرى في خدشه فكرا نظر أتحدى كل من يمنعني إنه صاحب ذوق معتكر أنا جندي وسيفي قلمي وحروف الضاد فيها تستقر سيخوض الحرب حبرا قلمي لا يهاب الموت لا يخشى الخطر قلبي المفتون فيكم أمتي ثمل في ودكم حد الخدر في ارتقاء العلم لا لا استحي أستمد الفكرة من كل البشر أنا كالطير أغني ألمي